يا نفسي إلى متى بعيدة أنت شريدة أنت وحيدة أنت أليس لك أنيس أو جليس يا نفسي لقد استوحتت من الدنيا وما فيها من قصوة القلوب وبيع الضمائر وهوى الشهوات وتبحثين عن الأمان ولا ولكن أين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن أذكار طرفي النهار إلا <سؤال> إذا أعرف النذب إنه تفيض لفرق الوجد أجفاله دما يقيم إذا من ليل مد ظلامه على نفسه من شدة الخوف مأتما فصيحا إذا ما كان في ذكر ربي. وفيما سوام في القبر, القبر أنجوما أصون وداد أي يدني سه الهواء أحفظ عهد الحب بأن يتسلمه ففي غضت شوق وفي غفوت مونا أذكار طرقي النها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصف عباده المؤمنين بقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الحمد لله جعل أول طريق للتوبة ذكره فقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله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 اللهم لك الحمد أنقذت يونس من بطن الحوت بذكرك يوم أن لم يكن له ملجأ منك إلا إليك فنادى في الظلمات أن إله إلا أنت سبحانك فنادى في الظلمات أن إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لك الحمد لك الحمد جعلت ذكرك في الصلاة قراءة وتسبيح وتحميدا وتمجيدا وأمرتنا بذكرك بعد الصلاة فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ولك الحمد جعلت ذكرك في رمضان دعاء وإنابة ولك الحمد جعلت ذكرك في الحج تهليلا وتكبيرا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 والفضل، فلك الحمد وأنت للحمد أهل وأنت الحقيق بالمنة والفضل ولما قس قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما تعظامني ذنبي فلما قارنته بعفوك ربي كان عفوك أعظاما إليك إله الخلق أرفع ربتي وإن كنت يا ذا المني والجود مجريما فما زلت ذا عفو عن الذنبي لم تزل تجود وتعفو منا تنوى فلولاك لم يصمود لإبليس عابيد فكيف وقد أغوى صفيك آداما فلله ذر العارف أخي المسلم أهلا ومرحبا بك في خير المجالس أهلا بك معنا نتعلم وإياك طرفا من الأذكار التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن ندخل وإياك في هذه الأذكار نحب أن نقف وإياك وقفات الوقفة الأولى فوائد الذكر عد الإمام ابن القيم رحمه الله نحو من مئة فائدة في الذكر ذكر منها أن الذكر يطرد الشيطان ويقمعه فقد ورد في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن من قرأ آية الكرسي من أولها حتى يختم الآية فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح وأنت ما دمت ذاكرا لله على سنة رسول الله فلا يضرك شيطان ما حييت وبالذكر تدرأ شر السحرة والمشعوذين فيكون بينك وبينهم سترا يحوطك ويحرسك وتبقى ملائكة الله وحفظته يرعونك ما دمت لله ذاكرا قائما وقاعدا وعلى جنب ففي يقضتي شوق وفي غفوتي منان تلاحق خطوي نشوة وترنما ومن يعتصم بالله يسلم من الوراء ومن يرجه هيهات أن يتندم. ومن فوائد الذكر أنه يرضي الله الرحمن عز وجل كيف لا وفيه استجابة لندائه سبحانه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيراً وسبحوا به كرتم وأصيلاً والذكر يزيل الهم والغم عن القلب. ويشرح الصدر انظر إلى نفسك تضيق ذرعا بما حولك وتحس أن أضلاعك تضيق عليك فإذا بك تفرج همك بلا إله إلا الله وتشرح صدرك بسبحانك إني كنت من الظالمين فتهدأ وتطمئن مصداقا لقوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب ومن فوائد الذكر أنه ينور الوجه والقلب ألم تر إلى ذاكر الله كيف استضاءت وجوههم بذكر الله يدعونه رغبا ورهبا وإلى المنافقين كم السواد والغفلة قد كستهم وحشة وبعدا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 وبذكر الله يكون القرب من الله اللهم اجعلنا ممن ذكرك كثيرا وسبحك كثيرا واستغفرك بكرة واصيلا ويذكروا أياما من شبابه وما كان فيها بالجهالات أجرام. فصار قارين الهم طول نهاره أخى السهد والنجوى إذا الليل أظلاما يقول حبيبي أنت سؤلي وبغياتي كفى للراجين سؤلا ومغناما ألست الذي غذيتني وهديتني ولا زلت منانا علي ومنعما عسى من له الإحسان يغفر زلاتي ويستور أوزاري وما قد تقدما تعظامني ذنبي فأقبلت خاشي الوقفة الثانية كيف نذكر الله؟ لكي نجيب على هذا السؤال تعالى نسمع قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أتدري يا أخي في الله متى نزلت الآية؟ لقد نزلت في أواخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فما مات إلا وقد أكمل لنا شرائع هذا الدين أصوله وفروعه ومن شرائع ديننا ذكر الله فلقد بين لنا صلى الله عليه وسلم كيف نذكر الله ومتى في أحاديث وردت عنه فهيا بنا إلى المنبع الصافي ننهل منه ودعنا من طريقة فلان وذكر فلان ولنتبع طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته ألم تسمع قوله تعالى الوقفة الثالثة اخترنا لك أيها الأخ الكريم في هذا الشريط طرفا من أذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء ومعتمدنا في ذلك ما سطرته يراع الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله في كتابه أذكار طرفي النهار الوقفة الرابعة طريقة القراءة سوف تكون قراءتنا لك متأنية حتى يتسنى لك المتابعة والحفظ فحاول الترديد مع القارئ في الصباح والمساء تجد نفسك بعد أيام قد حفظت ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ظهر قل واعلم أنك إن لم تستطع الإثيان بهذا الذكر كله فلا أقل من أن تأتي ولو ببعضه فما لا يدرك جله لا يترك كله ولما قس قلبي وضاقت مذاهيبي جعلت الرجى مني لعفوك سلما عظامني ذنبي فلما قارنته بعفوك ربي كان عفوك أعظاما إليك إله الخلق أرفع ربتي وإن كنت يا ذا المني والجودي مجريما فما زلت تذاعف عن الذنب لم تزل تجود وتعق منات وتكرم فلولاك لم يصمود لإبليس عابد فكيف واقد اغوا صفيك ادم فلله در العارف الندبي انه في ضول فرط الواجد أجفانه داما يقيم إذا ما الليل مد ظلمه على نفسه من الخوف مأتاما فصيحا إذا ما كان في ذكر ربيه وفيما سواه في الوارى كان وَيَنْقُرُ أَيَّامًا مَضَتْ مِنْ شَبَابِهِ وَمَا كَانَ فِيهَا بِالْجَهَلَةِ أَجْرَمَ فَصَارَ قَانِيًا الْهَمِّ طُولَ نَهَارِهِ أَخَصُّ الدِّوَى وَالنَّجْوَى اللَّيْلُ أَظْلَمَا يقول حبيبي أنت سؤلي وبغياتي كفى بك للراجين سؤلا ومغناما ألست الذي غذيتني وهديتني ولازلت منانا علي ومنعما عسى لَهُ له الإحسان يغفر زلاتي ويستور أوزاري وما قد تقدما تعظامني ذنبي فأقبلت خاشيعا ولولا اللظاما كنت يا ربي منعاما فإن تعف عني تعف عن ظلوم غشوم لا يزايل مأثاما وإن تنتقم مني فلست بآيس ولو أدخل نفسي بجرم جاهناما فجرمي عظيم من قديم وحاديث وعفوك يا تلعابد أعلى وأجساما حوالي فضل الله من كل جانب ونور من الرحمن يفتريش السماء وإني لآتي الذنب أعرف قدره وأعلم أن الله يعفو تارحوما وفي القلب إشراق المحبي بوصله إذا قارب البشرى وجزى إلى الحيما حوالي إناس من الله وحده يطالعني في ظلمات القبر أنجوما أصنو دادي أن يدنساه الهوى أحفظ عهد الحب أن يتسلام ففي ياقضة شوق وفي غفوة مونا تلاحق خطوين أشوات وتار ومن يعتصي بالله يسلم من الوراء ومن يرجه هيئة أن يتندم وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ يَسْلَم مِنَ الْوَرَاء وَمَن يَرْجُهُ هِيَّاتَ أَن يَتَنَدَّمَ أذكار طرفي النهار وننبهك أخي الكريم أن الله سبحانه وتعالى بين في القرآن الكريم طرفي النهار وأنها محل أذكار الصباح والمساء في آيات منها وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فمحل ورد الصباح في الإبكار وهو الغدو بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس ومحل ورد المساء في العشي وهو الآصال بعد صلاة العصر قبل الغروب والأمر فيهما واسع كمن عرض له شغل والحمد لله أخ الكريم نحب أن نبين أن ما ستسمعه هو ورد الصباح ولكن عند قول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور تقول أنت في المساء اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير وفي كل ورد مساء تقول أمسينا بدل أصبحنا وبدل هذا اليوم تقول هذه الليلة وهكذا فهيا تابع معنا وحدك ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء حتى تتحفظه تقبل الله منا ومنك وصل الله على محمد أخي بارك الله فيك الأذكار مع بداية الوجه الثاني